لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وشقت السماء فهي يوم إذ و هي والمنك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ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 ولم أدرى ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ما في سلسلة ذرعها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم لا يأكله إلا الخاطئ.